مثلهم كمثل الذي استوقدنا راه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.